بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلاميما تلك آيات الكتاب تلك آيات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 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم على العرش وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ قَمَرَكُلُّ يَجْرِي مثََّ وَتَخَ يدبّو الأمر يفصّل الآيات لعلك بيرقى ربكم توقنون. يدبّو الأمر يفصّل الآيات لعلك ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ومن سمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض طعم متجاورات وجنات من أعشاب وزه ونخيل. وفي الأرض طعم متجاورات وجنات من أعشاب وزه ونخيل. وذر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وذر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء يَخْلُقُ وَيُضْبِطُ بَعْضَهَا عَلَى ذَاتِهِ بعض لِتَأْكُلَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك في أعناقهم وأولئك الأمناء في أعناقهم وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَالُوا لَسْتَ مُنْقِذًا قَبْلَهُمْ الْمَوْتَا تَريتْ سَيْهَتِ قَلَّ الحسنَتِ وَقَلَّ السَّنِينِ قَدْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ مُؤْخِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَونَ بِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْقَوْلِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَوُلَهُ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كفروا عَلَيْهِ آيَةٌ من رَبِّهِ إنما أنت منذر إنما أنت مدرك ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحذي كل أنسى وما تغيب الأرحام وما تهداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال أعلم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار سواء صَوْلَ الْقَوْلَ مَنْ جَهْرِي وَمَنْ مُسْتَخْفِي بِاللَّيْلِ وَسَارِ لَهُ مُصْتَبَاتٌ مِنْ بَنِي يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ وَقِبَاتٌ مِنْ بَنِي وَ كل يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَمْ سَلَامًا رَدَّ لَهُ وَإِذَا أَرَادَهُمْ بِقَوْمٍ سُوءًا أَمْ سَلَامًا رَدَّ لَهُمْ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ والذي يريك البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب السكون. البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب السكون. ويسبح الله بحمده والملائكة من خوفه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويسبح الله بحمده والملائكة من خوفه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجابلون في الله وهو شديد المحام ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجابلون في الله وهو شديد المحام له دعوة الحق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 كذا تطي كفتين إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو ببارك وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وما دعاء الكافرين إلا في ظلال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 قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ أَو لَمْ يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوكَ خَلْقَهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوكَ خَلْقَهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فثالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أنزلين السماء ماء فثالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا وَمِمَّا يُؤْتُونَ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ وَمِمَّنْ يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ ابْتِغَاءَ حلية أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب لفأو، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذبح سيذعب ضاغما وانما ما ينتفع ليس دم في الأرض كذلك يضرب الله الامثال كَذَلِكَ يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسن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 أَلَّا إِنَّمَا الْمَلَائِكَةُ وَالْجِنَانُ مِن دُونِ اللَّهِ يُحْيِي وَيُمَلِّكُ وَمَا يُحْيِي وَمَا يُمَلِّكُ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَيِّ الْقَيْسِ وَمَا يُمَلِّكُ اتمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى اتمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتفكر اول نَعَمْ يَتَذَكَّرُونَ الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ يُوحُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَمْنَعُونَ الْمَيْتَاهُ الَّذِينَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم سوء الحساب والذين صدروا بطراء ويهي ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم والذين صدروا بطراء ورزقوا ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا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 فَمِنَّا وَزَجْنَا وَمَنْ غَوَا وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَفِيًّا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا وَإِنَّ لَنَا لَوَارِثَ الْأَرْضِ وَمَنْ يَكْفُرْ فإِنَّا نُعَذِّبُهُ عَذَابًا يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وأزوادهم جنات علي يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزوادهم وذلياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. فنعموك بدأ. فنعموك بدأ. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاته ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاته ويقطعونها ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ويقطعون أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يرسق الرزق لمن يشاء ويقدر الله الرزق لمن وفرحوا في الحياة الدنيا وملحية الدنيا في الآخرة إلا متى وفرحوا في الحياة الدنيا الدنيا في الآخرة إلا متى ويقول الذين كفوا أولئك إنزل عليه آية من ربهم. ويقول الذين كفروا لولا قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله ألا بذكر الله تقم ألا بذكر الله تقم إن القلوب. ألا بذكر الله تقم إن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكم ذا لهم وحسن مآل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك كذلك أرسلناك في أمتك ودخلت إن قل لهم لتسلوا عليهم الذي أوحينا إليك لتسلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن تسلوا عليهم الذي أوحيها إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب كله وربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى ولو أن سَيُوَسِّعُ الْجِبَالَ حَوْلَكُ فَتَعْلُو أَرْضٌ أَوْ كُلُّ مَدِيرٍ الْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا, لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا أبنى الشيء في الذين آمنوا أن لو يشاء الله نهد الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ولا يزال الذين كفروا صيام دنا صلوا قيامة أو تحل قريبا من دارهم حتى يسوى الله إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين كفوا ثم أخذتهم. ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين كفوا ثم أخذتهم. فكيف كان عقاب؟ فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ادنى هو قائم على كل نفس بما كسبت وادعوا لله شركاء أقل سموهم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 بلجوا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل ومن يغلل الله فما له من هال ومن يغلل الله فما له من لهم عذاب في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أشد لهم عذاب وعائف الدنيا والعذاب الآفرة أشط وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ما الجنة التي نسى في وجه من تحتها الأنهار انها اقول وظلها تلك عقبا الذين تلك الذين اتقوا وَأُقْبِلَ الْكَافِرِينَ نَّاهُوا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْعَلُونَ ذِي ما أنزل إلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَنِ يُنْكِبَهُ قُلِ انَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ قُلِ انَّمَا أُمِرْتُ أن أعبد الله ولا أشرك به. إليه أدعو وإليه ما آبر. إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه شُكْمَنَ رَضِيَّ. وكذلك أنزلناه شُكْمَنَ رَضِيَّ. ولئن استبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولا واق. واب ولئن استبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ول ملا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذنيه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعَنْ دَهُوَ امْمُ الْكِتَابِ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعَنْ دَهُوَ امْمُ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ فَإِن إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإنا لينك بعض الذين عنهم أمة توب إنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يروا أن نحت الأرض نقصها من أطرافها وَلَنْ يَرَوْا اَنَّ لَهُمُ الْأَظْهَنَ تَفْهَ مِنْ أَخْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وقاد مكر الذين من قربهم فالله المكوج جميعا وقاد مكر الذين من قربهم فالله المكوج جميعا يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكافرون من هو بدّاء ويقول الذين كفّوا لستمو سلة ويقول الذين كفّوا لستمو لست بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قُلْ كَذَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَذَلَّكُمْ وَمَنْ عن عَنْهُ الْكِتَابِ